لقد جاء ادرسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما ولقد جاء ادرسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبثا ان جاء بعجل لَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِنَّ كَرِهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّنَا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ طَاغِينَ وَامْرَأَتَهُ قَائِمَةً شيكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق قوم وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلاه اريد وانا عجوز وهذا بعدي شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ومن روع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا سيئ بهم نَطَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ أَتَاهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هؤلاء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 وَجًا أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ۖ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ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 جعلنا عليها سافلها وانطرنا عليها حجارة وانطرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وماهي من الظالمين ببعيد